التي وعدتهم التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمتهم وذلك هو الفوز العظيم ان الذين كفروا ينادون لا مقوت الله اكبر مما مقوتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امتنا دجنا واحييتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل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 فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات للعرش يلقي روحه من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم الدلاء يومهم بارز ملا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم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 يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ والله يقضي بالحق والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقبلون بشيء إن الله هو السميع البصير أو لم يسير في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوت وآثار في الأرض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 وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون دوني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أي أن يبدل دينكم أو أي يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عُث بربي وربكم إني عُث برب وربكم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 بعض الذي يعدهم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فما ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سر الرشاد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 مِنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ وَمَن يُغْنِ لِلَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ نَادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمُ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُم بِهِ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 وقال فرعون يا هامان بللي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظن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 إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل سوء العذاب النار يعرضون عليها بدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة, ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب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 فيها إن الله قرّحكم بين العباد، وقال الذين في النار خزنة جهنم، مدّعوا ربكم، ودعوا ربكم يخفف عننا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم مرسلكم بالبينات؟ قالوا بلا. قالوا فدعوا. قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ظلال. إن لنا أنصر رسلا آمنوا, آمنوا في الحياة الدنيا و يوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الضالين معذرتهم ولهم اللعنة. ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد أتينا موسى الهدا وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدو وذكرائه للألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لدمك وسبح بحمد ربك بالعشر والابكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم بغير سلطان أتاهم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 الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه و النهار مضيّراً إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس, ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلك الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو, لا إله إلا هو فأنا تؤفكون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 قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله من دون الله لما جاءني البجنات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من عرقة ثم يخرجكم طفل ثم يخرجكم طفل ثم لتبنوه أشدكم ثم لتكونوا شيوخا وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُوهُ أَجْلًا مُسَمَّى وَلِتَبْلُوهُ أَجْلًا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ فَإِنَّمَا يقول له كن فَيَكُونُ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 نَمَخَالِدِنَا فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَ الْمُتَكَبِّرِينَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَكَ أَوْ نَتَوَفَّيَنَكَ فَإِلَيْنَا يُجَعَلُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ ما لم نقصص عليك وما كان لرسول أيّه بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق قضي بالحق و خسر هنالك المبطلون Allah الذي جعل لكم الأنعام لتركبو منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافر ولتبلغوا عَلَيْهَا حاجة في صدوركم وعليها و على الكل كتحملون ويوريكم آياته فأي آيات الله تُنكرون أَفَلَمْ يَسِعُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْفُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ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 فلم يكُنْ فَعُوْمَ إيمانُهُمْ لَمَّا رَأوُوا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِئُونَ